فَتَوَلَّىٰ إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 وَأُوحِينَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأُوحِينَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا كذب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 وَهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَرَدَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَاديثِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا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 الناس ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ اشده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 وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا ان لا في ضلال مبين قد شغفها حبا ان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 وَنَأَيْنِ يَدُنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم فكل نحاش لله ما اذى بشرا ان اذى الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتني فيه قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقدروا وضّعه عن نفسه، فاستعصى ولا إلّم يفعل ما أمره، لا يسجن، ولا يكون من الصّاغرين. وَلَقَرَّرَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَس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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئنا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 الناس يا صاحب استجني اارباب متفرقون خير أم الله الواحد القه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها هِيَ مِنَ السِّلْطَانِ ثَمَّيْتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَنذَرَ اللَّهُ بِهَا مِنَ السِّلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 ولات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون يا ايها الملأ افتوني في رؤياي يا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 يُوَصُوفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ثِمَانِيَةَ كُلُهُنَّ سَبْعٌ نِجَافٌ وَسَبْعٌ سُبُلَاتٍ يُوَصُوفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ صديق أفنى في سبع بقرات ثمانية يأكله النسبي النجف وسعي سبلات. وسبع سُبلات خضر وأخرى بسات اللعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وسبع قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم ثم فذروه في سُنگُله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم له إلا قليلا مما تحصنون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 وقال الملك دوني به. فقال الملك دوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن.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 ثُمَّ نَكَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا عَلِيٌّ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عليهم. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من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 ورَنَّ مَجَهَّزَهُ بِجَهَزٍ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ أَرَأَيْتُمْ أَن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 على اخيهم من قبل فالله خير حفيظ وهو ارحم الرحيم الله خير حفيظ وهو ارحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد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 Tun mau siku min Allah, tak tun lari, hingga ayah tak biskum. Tapi kalau tak mau siku, tak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 بما كانوا يعملون. قال إني أنا أخي كفلا ترتس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخي. فلما جهزهم.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 وتالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كننا سارقين قالوا وتالله لقد علمتم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 العزيز إن له ابن شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له ابن شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه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 حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثقين وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Ya bani yzhabu, ftahasusum Yusuf, wa achihi, walla tiasumil ruhillah. Ya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 إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguh kalian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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا ولدار الآخرة خير للذين التقوا أفنى تعينون أفنى تعينون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ